كرو اليوم اول مره فيها شفتني قلت لك اسمعني ما طاعتني جيت واتسرات توصف لي شعور مو دمي في شخص ثاني حبي تذكر اول يوم اول مره فيها شفتني مو زين بفي شخص ثاني حبي اي تدري متى بنادم يتضى علي لا وزيدك نفسك تشر علي همك انت اللي حانت ثاني داي ليك صدها هي Oh oh ليما صخالي غير طالبك الصبر انا اس قلت من اسمك leider مسيرك بتحوا وتلقى من وصونا دنيتك حلوه ولازم تستنى ما بقى لي ما صخالي غير طالبك الصبر بتهواني وتلقى مني صونة دنيتك حلوة و لازم تستمر خلى هاي ايامك تنسيك اللي فات ودا همومك وجدد الامنيات لا تعيش احساسي في القلب الماضي Cub t referred on Savez my染 U Kellee Grazie Hube� Sabeh